والذين ينفقون أموالهم رئاس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرنه وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتني اللدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك ودنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ وَالذِينَ كَفَرُوا عَصَو الرَّسُولَ لَهُ تُسَوَّابِهِمُ الْأَرْضُ لَهُ تُسَوَّابِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُونَ اللَّهَ حَدِيثاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَضُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَةٌ وأنتم كَارِهَةٌ حتى تعلموا ما تقولون تَفْعَلُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَعْتَذُوا وَإِن كُنتُم تَنَازَعُونَ أَوْ عَلَىٰ سَرَاحٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ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 الظل السبيل